طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا خلق الأرض والسماوات العلا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 اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ فَقَالَ لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك Inna bilwadi Dilmo Pandasiton, 1.000 wa 1.000 ihmisiä, 1.000 ihmisiä, 1.000 ihmisiä, 1.000 ihmisiä, 1.000 ihmisiä,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 فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قال Oleh يا موسى muu shirtoha. هي 26. تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 Qal rabbi, ishrach lii صdrii, wa yassir lii ämrii. Wuhlul, aqdataan, min lisanii, yafqahu qawlii. Wajajalli waziraan, min aahlii, haroon, achii. أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ ohra, idä, uhaina, مَا يُوحَى mauha. Ani kodifi, fi, fi, فِي fi, fi, fi, الَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنِعَ عَلَى عَيْنِي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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مديا ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذهََ أَ تَوَأَخُوكَ بِآياتِ وَل تَنِي فيِي ذِكر إذْهَ إِلَ فِي الرعْوونَ إَّهُ طَو لَهُ قَوْول الَّينََّ عََّهُ يَتَذََُّ أَْ الَّرَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَيْنَ يَفْرُطْ عَلَيْنَا أَوْ أَيْنَ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك Osteeksi, kiirja ontele Allahies. O CinthÖ, kiinnita erityisede emme, että miserable on laimuneet huonattop في alleilleين sköytette****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 بي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَاءٌ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِّيْنَةِ وَأَيِّ يُحْشَرَ النَّاسُ الْضُحَى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 فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَىً قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ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 قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى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 وَلَا تَعْلَمُ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقَضَىٰ مَا أَنْتَ قاض.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 والله خير وابقى ان انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا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 يا بني اسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وَلُمِنْ طَيِّبَاتٍ مَّرْزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وإني لغفرلمن تاب وَآمَنَ وعمل صالحا وعمل صالحا ثم تدا وما أعجلك عن قومك يا موسى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 قال يا قوم ألم يعدهم ربكم وعدا حسنا أَفَطَالَ عليكم العهد أفتال عليكم العهد أم أردتم أي حل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مواعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هممنا ولكننا هممنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري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 Lännuharnikon, hutum, lännuharnikon, sinfanahu, filjamminasva. Inna maa, ilahukumula, hulla, ilahukumula, ilahukumula, ilahukumula, ilahukumula, ilahukumula, ilahukumula, ilahukumula, Kädäli kanapu suolainen, kaminen, amba, ima dunsa, banko, ja kanta, että inäkko, milla, dunna, vin krok, mennään rauban, huuja, miluja, meti, uisrock,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 فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج وخشعت الأصوات للرحمة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يومئذ لا تنفع الشفاعة يوم إذ لا تفع الشفاعة إلا من أَذِنَ لَهُ له إِلَّا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فلا يخرجنكما من الجنه فتشقيا ان لك الا تجوع فيها ولا تَعْرَى وانك لا تظمى فيها ولا تضحى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 وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبعه داية فلا يضل ولا يشقا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى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 وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطَرَى فَا النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ, زهرة الحياة الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِي نَا دِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع